يا ايها المزمل قم الليل الا قليل Yeah. اننا سنلقي عليك قولا ثقيلا you اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذره والمكذبين اولي النعمه موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ج ب ا ل